ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد قدب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير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 ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدِي وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن التاعة آدية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الكبور نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ومن الناس من يجادر في الله بغضل علم ويتبع, ويتبع كل شيطان في قبلها فيه كان في سؤال قبلها إذا بلغ المسافر وجهة سفري يعني أنها ممكن فيها عشرين يوما ودخلها مع صدر العصر فهل الظهر والعصر جمع تأخير وتمع دون قصر وظل تتم حتى يسافر أيضا نعم إذا دخلها وراد الجمع له أن يجمع لكن لو أن يجمع دون لو أن يجمع دون, دون أن يخسر لأنه إذا بلغ عشرين يوما فانتهى الأمر هو أربعة أيام بغير أنه يدخل الفروج هذه المدة التي يكون فيها القصر بعد ذلك يكون ويصير مستوطنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا معشر المهاجرين لا يقيمن مهاجر لا لا يقيمن مهاجر فوق ثلاث لا يقيمنا مهاجر بمكة سوقة آسان وخلص هاجر منها النظر المحارس جادل في هذا يعني كان كلما نزل من القرآن شيء كذبه وزعم أن الملايك بنات الله أعوذ بالله وأيضا جادل في أحياء الموتى كما قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونشي خلقها قال من يحيي العظام وهي رمي هو جادل في القرآن وقال القرآن ليس من كلام الله هذا القرآن قول البشر نازل منزلة ثم قال فيه الله يفعله الذي فكر الذي أدبر قال فقطعك فقبر ثم قطعك فقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر وستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قال الله تعالى ردا وسجرا ورعبا سأصليه سقر. سقر وما أدراكم ما سقر وأيضا قال بأن الملائكة هم بنات الله ذلك فعلها بالله والله العالى يعني يقول حتى تلك قسم ذو البيض يقول الله جل فعلاء على الرجل الذي ينسب له ما ضرب الرحمن مثلا قال ظل وجهه مسفدا هو كفرين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به على هون أم يدسه في الطراب سأما يحكمون أنهم يحكمون أنهم جعلوا جعلوا الملائكة بنات الأجراء فعلها هم لا يجعلون البنات هذا قسم أصلا أصارة فيها, فيها, فيها ظلم إن كانوا صادقين وهم على الكفر المبين وأيضا قد أنكر البعث والنشوف أنكر البعث والنشوف لذلك انزل الله جاية فعله من الناس ما يجادروا في الله بغير علم ما عند علم بذلك أطعم بغير علم هذا المفروض غير المراد المفروض غير المراد المفروض غير المراد المفروض غير المراد هل هناك من يشرك بالله بعلم هل هناك من ينكر البعث بعلم أعوذ بالله لا قد موجود إنما يقول ذلك بغواية الشيطان وهوى النفس إنما يقول بذلك من هوى النفس وغواية الشيطان وإذلك الله جلال فعلا ماذا قال ويتبع كل شيطان مريض يتبع كل شيطان مريد فيكذب الأنبياء ويرد الآيات لهوا في النفس ولوسط الشيطان وما تملك الشيطان فيه إلا لهوا نفسه ولأنه لا يتبع الأثار بل يتبع هواء النفس قال الله تعالى من الناس من يجادر في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولى وجاءة خراء كتب عليه أنه من تولى كتب عليه, أن كتب عليه يعني قضى الله عليه قضي عليه بذلك أنه من تولى من تولى شيطان كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيس وهذا من الأدب أيضا الخرآن الذي يؤذبن به ولأن الهداب الهداة والضلال بهادي الله جل في علاه ومع ذلك قال الله جل في قال كتب عليها أنه من توله فأنه يضله ويدي إلى عذاب السعير مع أن الضلال والهداة كما قلنا بهادي الله فيكون هنا نسبة مباشرة نسبة السببية نسبة السببية وإلا ف... فأنه من تولى وتولى غوايته وراضي بذلك فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير نعوذ بالله من الخزلاء فقد كتب الله على كل من استمع للشيطان واتبع هواه فإنه يكون من الضلال بمكان ومآله إلى النيران ويسقط عن رحمة الرحمن فإن الله الذي فعلها لا يرحم إلا من اتحق الرحمة قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنه من حقت عليه الضلالة وأضى الله الله وعلى علم ولذلك قال يهدي, يهدي إلى عذاب استعيير ونشده وهذه الهداية كما قلنا هداية الدلالة وإلا, وإلا فالهداية هدايات أعظم الهدايات هداية القلوب هداية القلوب لا يملكها إلا رب القلوب القلوب عند اسبوع من سبح الرحمن يقلبها كيف يشاء فيوما قلب اراد ان يزيغه اذاغه ويوم قلب اراد ان يقيمه اقامه سبحانه جل وعلا قال كتب عليه انه من تولاه فمن تولاه فانه يضل ويهديه الى عذاب عذاب يس قال الله تعالى يا ايها الناس أيضا النداء والخطاب لجميع الخلق يا أيها الناس وقد قال بعض العماء هذا عام يراد به الخصوص قال بعض العماء هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص لان المقصود بهم هم اهل مكه فالله جل وعلا اقام عليهم الحجج والبراهين لانهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان لهم ذلك يا الناس ان في ربي من البعث فاننا خلقناكم من تراب يعني اهل مكه انتم ضربتم مثلا وقلتم لأن الله لا يبعث من يموت كما قال الله تعالى وضرب مثلا ونسي وضرب لنا مثلا واسخلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم وليحيي الذي انشاها اولا قال يا أيها الناس يا أهل مكة إن كنتم في رجل من البعث أي في شك من القيامة فإنا خلقناكم من تراب يعني خلق آدم من تراب كما قال الله جعله إن مثل عيش عند الله كمثل آدم خلقاه من تراب ثم, كان ثم قال له كنفاكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة وهنا ولد آدم آدم خلق الله من تراب ولما صنعه نافق بعد ذلك على روح دون <muches> نحن يا أيها الناس إن كنتم في رأي من البعض فإنا خلقناكم من تراب هذا ثم من نطفة هذه من, من آيات الله جلال شعلا بينات القاهرات فهو خلق آدم من تراب وكونه سبحانه وجل شعلا وباقي الخلق من نطفة والنطفة الأطوال التي يمر بها الجنين في بطن الأم وهذا أيضا معجزة من المعجزات يا أيها الناس إن كنتم في رأي من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة قرع الماء في قوله مخلقة وغير مخلقة يعني سوية وغير سوية مخلقة يعني سأصارت طويل وغير مخلقة هي غير ذلك وقيل المخلقة هي ما أكمل الله خلقه بنفس الروح فيولد حيا وغير المخلقة التي لا ينفق فيها الروح وقيل المخلقة المصورة تتكامل الصورة لها في بطن الأمة وغير المخلقة غير مصورة والصحيح أن, أن, أن أصل المعنى في قوله جل يريد أن يبين لهم هذه الآية العظيمة الجنية في وطن أمه آية من أعظم الآيات قال الله جل فعلاء فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مطغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء لنبين لكم يعني خلقناكم لنبين لكم الذي عليكم والذي لكم وهديناكم الطريقين النجدين فمن صار فيما أمرنا به كانت له النجاة والسعادة ومن صار في غير ما أمرنا به كانت له الشقاوة والعذاب وفي قولي أيضاً لنبين لكم يعني نبين لكم من الآيات في القرآن تسرد لكم كيف الأطوار التي تمرون تمرون بها وأنتم في بطون أماتكم وأيضاً في قولي نبين لكم يعني نبين لكم الحكم العظيم في تقلب أحوالكم والأطوار التي تمرون بها وهكذا تكونون في هذه الدنيا وتتقلبون ولا يمكن أن تكونوا على وطيرة واحدة بل أنتم لا يغلب عليكم أنكم لا تردون الصمود في وطيرة واحدة كما قال الله جلالة أن الجنة خلافة الأهل الدنيا لا يبغون عن أحوالها أما الانسافة متقلب والدنيا بأسرع متقلبة لا تدوم لأحد قتل قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها نداولها بين الناس وقال الله جلالة علاء ولما أصبتتم مصيبة قد أصبتم مساء قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم فقرأها أبو عمران قال ليبين لكم فما أن يبين لكم فتقول خرى بعدها ويقر في الأرحام يا أيها الناس إن, إن كنتم في رجب من البعث فإنا خلقناكم من نطرة من تراب ثم من نطرة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونطل في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى أجل ضربه الله جل فعله وأجله فالجميع خرجون إلى أجل مسمى وهذا الأجل وأجل أجل ولادة قد طال بعض العلماء أن أجل ولادة قد يقع غالبه تخص أشهر وأعظمه أربع سنوات أعظمه أربع سنوات إلى أجل مسمى إلى أجل ثم نخرجكم طفلا واسياق شاهد على ذلك ثم نخرجكم طفلة نعم وقد في القراءة تستطيع لكم تقول ثم نخرجكم أصابا نعم وأقل مدة للولادة ستة أشهر وأقصاها أربع سنوات وحاكم ذلك الوجود حاكم ذلك الوجود يعني إذا هناك ثم الدليل على ذلك لكن ستة أشهر طبعا الدليل عليها قال تعالى ثم لتبلغوا اشدكم قال الله جل فيعلا ثم انشئكم ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتبلغوا اشدكم في وهذه الى ال40 كما قال العلماء في هذا الباب والنادي مكنن الرجوله واصول, وأصول الرجول في ذلك في هذا السن ولذلك الأنبياء كانوا يبعثون على هذا السن ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلمه ولما بغل أشده واستوى ومنكم من يتوفى من قبل بلغ الأشد ومنكم من يرد إلى أرض للعمر يعني يكون كبيرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعيذ الله من هذه الأوقات التي يرجع فيها المرء حاجته إلى غيره كل حاجاته إلى غيره لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله على يستعيذ بالله من هذا العمر ورزاك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على هو ثلاث ستين سنة وكان يطوف مع عمري يطوف على نسائه التسع في ليلة واحدة سوات أنت بغسل واحد ورزاك كان أس حتى لا يتعجب المتعجبون يقول كنا نقول بأنه أوتي قوة ستين رجلا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فكان يمر على كل نسائه في هذا العمر على كل نسائه في لاية واحدة وانت ترى كيف كان النساء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت غيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها على النبي صلى الله عليه وسلم فالله جلال فعلاء بيّن لهم أنه, أنه يحيي الموتى ورد عليهم بما زعموا أن البحث النشور على, على الاستحالة وأن الله جال في علاج وقال له كن فيكون شفوا انظروا ألقاهم إلى القياس ثم لا تبلغوا أشدكم منكم من يتوفر منكم من يردوا إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا هذا الزهن لا يكون حضرا كثير من الناس الآن في هذه الأزمنة نسأل الله العفو والعافية يعني يصابون ما وغيرها من الأناضي العقلية التي تذهب بكل ما كان في العقول وفي القلوب اللهم احفظنا رب العالمين وقبضنا إليك يا رب العالمين بعدما أن تمتعنا بأسمعنا وابصارنا وقواتنا ما أحييتنا وانت أرحم الرحمين فالله دعال لابة بانتباههم إلى القياس والقياسهم يقولون به قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيت فالله جل وعلا أحالهم إلى القياس على الأرض هي هامدة ميتة فإذا أنزل الله علي الماء اهتزت وربت وأنبتت أحياها الله جل وعلا وفي الآية قال إن, إن الذي أحياها لمحي الموتى وبالتالي تنظر وهذه من أعظم الآيات وقد بيانها الله جلاله في, في أحياء صاحب البقرة وأحياء أصحاب الكهف ف... وأحياء صاحب القرية وهذا هيته تفصيل إن شاء الله في الدرس القرص ولو فيها ثلاثة نعم نو فی سره توبل الفوايد ماشي صحه القياس جريمه الجهل الجهل والله جريمة, والله جريمه يجادل في الله بغير نعم النتائج مرهونة بالمقدمات السير على طريق متعرجة لا تصل إلى الهدف السير في خط مستقيم تصل به إلى الهدف أقصى الطريق الذي يصل بين نقطتين ثابتتين الخط المستقيم وهذا لا يكون إلا بالشرع القوي لا يمكن أن تسير سيرا صامدا في سيرك صحيحا غير متعرج مستقيما إلا على نهج الشرع القوي أبدا لا يكون لك إضاءة تسير بها إلى النجات إلا بالشراء القوي كتاب وسنة هذه اسئله اخرى انساهم طيب هنا كده فائدتين كم فائدة الان كم الآن؟ ثلاثة. خلاص انتهينا هل من فضل أن يرضى أن أذكرها عن لا لا لا بل من رزق الإناث يكون أفضل لأن سلم رزق الإناث من بكر البنات. الله يرضى عنك الله يرضى عنك أبراهيم وأحسن الله عليك وثبت الله لنا ولك طلب العلم أستاذ أشرف يقول إذا تبردت المرأة بعد نقاضي وقررت العودة للتمثيل مخالطة الأجانب والكاميرات والأفعال الرضيئة فأنا أجل الزوج أن يطلقها بعد إسقاط مرؤتي وعرضي طب ليه الكلام في هذا ما ادري من ما هذا ما استغفر الله يا رب ثبتنا يا رب الفتنه أقرب إلى المرء من شرك نعله انت متاكد ان هذا الكلام من يعني حتى لا تكون من مليون شو الشائعات انت ايضا طبعا كانت تبرجت واختلطت فعلي ان ياخذها بالنص لأنها, لأنها أكيد فيها الخير وليما اتزمت إلا وفيها الخير فلابد أن يعاود النصح وأن يروي لها في النصح وأن يرفق بها قدر الإمكان فإن أصرت فالمسألة هو مسألة مرؤة وشهامة الآن عندما أراها يعني أحاق لا أريد أن أتكلم يعني عملا النصيح أن بالرفق و... نعم وأمثال هؤلاء يعني, يعني يترفعن بعقولهن يعني فيجعل الرجل العالم هو الذي يخطبها أو يجادلها حتى يقتر عندها أي شيء من الشبهات التي يمكن أن تظهرها إن كان زوجها عالما أو زوجها يعني عنده ليه ليه طيب ليه, ليه لا تسمن اشتب هذا انا اغطي باسبائي حتى لا اقرأ وما اريد انا لا لا ابيح لأي لأ احد في المكتر ان يقرأ الاسم الذي كتب الاخراش اشتب هذا اشتبه انا لا احب التسمية لأي أي احد ايا كان اشتب يا اشرف الآن لن اجيبك حتى تشتب هذا غفر الله لك هتسمعوني بوليكت عامة قلت أن يأخذها بالرفق وباللين وبالجدال أن يتصل بعالمها ويجعلها مكالمة ثلاثية يقول لها يعني ما الذي عندك ولو فعلت ذلك أما ترين أنك قد عصيت ربك جل فعلا أما رأيت أنك بهذا تتعرجين يمكن يمكن أن يعني أن, أن تموت على فتنة أما خدت أن يكون الأجل قد اقترب وأن الله جعل استدراجك فتكون هذه نايتك المهم من الله يكون رفيقا هينا لينا هينا لينا ويحاول قدر امكان ان ينفحها والله المستعام وندعو لها الله وما اهديها الله وما اهدينا واذديها فلا يحسب ان احد ثبته الله على ديانه يحسب انها منه ولا من زكائه ولا من قوته ابدا والله هذا ما يكون الا من الله جل شعله وما بكم من نعمة فمن الله ورياده في البخاريه يا عم اشرف نصر ايوه نصر طيب ما حكم ما من يقرا كتب شيخ الخرجان الجيان يعني يكون عليها على وجل يكون على على وجل وعلى حذر ولابد أن ان يراجع يراجع طلبة العلم الراسخين في هذا الباب لا لا لا, لا, لا سيما في باب الاعتقاد لا من الرجوع إلى الى الراسخين لا سيما في باب الاعتقاد نعم إلى, سنة إلى صحيح البخاري مع كتاب صحيح البخاري قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأذان الله أكبر نعم الله نعم كتاب الأذان باب الكلام في الأذان قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد, مسدد ابن مصر